وَأَنذَر مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنۢبِقَذِرَ فَأَنْتَ اَلَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِعَافِيَةٍ نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ذَوَالَكُم فِي غَمَمٍ أَفِيَكُنْ كَثِيرًا تُمْنَأُ ki tostu Bye-bye. <laughs> طوال عليكم مثلكم يريد ان يتفوقنا النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك có <cười> Ola! Voilà.